بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلا دولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر من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 رسول فحق عقاب وما ينذرها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 واب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب